113. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون 114. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل 117. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 118. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 119. إلا ابتغاء رضوان الله 110. فما رعوها حق 119. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله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 فضل الله وأن الفضل في يد الله يأتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.